بقى شفية في الحياة بلنا خبت. زي ايه? مع ما. مخامش عموك. زي كل حاجة. انت تسمح الدنيا بينا انت بينا. ايه يعني يعني يعني من جغلي بتقول <تصفيق> لي <طلقني> انت <تصفيق> لمعة. وتمسك وتمسك في راسي. خلينا نتكلم ليه في اوضه الاطفال ما سألتش نفسك اللي بيوصلني للحاله انا انا لي بسببها انت ما والد قولي لي اه لا لا انت بتستند انت تبدأ تضغط عليا لا مفيش حاجة اسمها زي ايه انت في انت طول عمرك دي اسلوبك ان انت تحاول تبين ان انت ما بتغلطش زي ايه ما بكلمش بنقول ما انا افتكرش انت بتجنني ازاي انا فيها يعني يعني انا من ما اتجوزت مفيش لحظه انا ما في فيها فاول في جواز حصلت في خناقات بالهبل كنت بتجيب لي ماما فوق وتروح بيش في مش عارفه في احس مفيش اي مشكله مفيش اي مشكله موضوع المانجا وموضوع التحليه انت اصلا في اول جواز مستحمل بصي يا اميره انت منقوله تبقي مش نقد يعني مثلا قلت يا اميره اي حد كده بتاع زبادة. اي حد كده لا شوفي كده شوف السرعه اللي اتركت زعلك شوف اسلوبك شوف اسلوبك الاول ما حد عايش انا اللي عايشه معاك وعارفه طيب يعني ده مش... يا بنت احنا بنعلم بعض كلنا ولغايه ما نموت هنتعلم عشان تعرفي كده وام يجي وقع او يجي جوزك يشوف حاجة وحشه زي ما انا قلت قبل كده ماصحش ان نشوفها لان احنا تعلمنا من اهالينا ان العاده ما يشوفش على الاخطاء دي بطاثير غصب عني يا ماما عشان, عشان عشان انا أميرة. يا اميره فيو كلكم اعملي لي يا اميره وانت زي لي قلت لما قلت له انا شفت واحد اتذاكر من ساعه ما صحيت ما بتقومش مع الكتاب ما هامش عليك تقول لي نص ساعه تشوفي شقتك فيها ايه نظفتي البلكونات نظفتي الحمامات انت سايبه الشقه كلها نظفت بالت... البلكونات دي ما قلتلكيش غير يوم الثلاث بعد ما رجعت نظفت الشقة ماشي قلت لها ما اتصلتش ما قلتهاش قولها ليه اصلا ثانيه واحده بس قولها ليه انا جايه من امتحان قرفانه وقعده في المحاضرات وجهه من الكليه طيب ما ده كنت, في كنت بتكلم فيه بأتكلم فيه بأنا رأى أعود عند والدتي ولا جاريح سعى في شائعتي وأشوف الأوراق أوراق أتضح في شائعتي لو كنت كلمتين بسف وايس لا كنت كلمتين بسف, بسف وايس لا فكرة وايس. يا فكرة يا أميرة محمود يا أميرة أنت يا حنوبتك جواستي وبقى حياتك غير حياتهم أمتك زي ما أنا علمت بنتي وقلت لها كده قلت لها جوزك ما يشوفش اللي أحسن حاجة لكي وكذلك أنت جوزك هيشوف أحسن حاجة لكي يا حبيبتي على رأسنا من فوق لا مش مش لا مش, مش, مش على كده احنا عادينا اهو ضحيان في الدين يقول اللي هو يقول كانوا مش عادي يا, يا يا, يا, يا حجة والله ولا طلعت شفت شاكتها وزخة ولا نظيفة ولا بطلع الا ما يكون زعلين من بعض بطلع على رديهم بس انا مكنت عمش هتامتك بلوف زجائح